بسم الله الرحمن الرحيم الفلامي. ذلك الكتاب لا ريب فيه يدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرةهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 الذين اشتروا الضلالا بالهدا فما ربحت وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم نعم لا يرجعون أو كصيبي من السماء فيه ظلمة ورعد وبرق يجعلون صابعا في آذان من الصعاق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تَفْعَلُوا تفعلوا النَّارَ تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من سنة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 رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانسلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم قلوا واشربوا من رزق <تصفيق> الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعو لنا ربك ي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 إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤى قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين قال ادعو لنا ربك يبيل لنا ماهي قال إنه يقول إننا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تومرون قال ادعو لنا ربك يبيل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين قال ادعو لنا ربك يبيل لنا ما هي إن البقرة شبه علينا وإن إن شاء الله مهتدون. قال إنه يقول إن بقرة لا ذال أولون تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاضارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي الحجارة اوشد قسوه. وإن من الحجارة لما يتفجر منه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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فويل للذين يكتبون الكتاب ذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فلتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصلاة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 وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم أسانا تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن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 وإن به إيمانكم وإن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس بتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنه موحرس الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمسحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعمر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 وما هم بضارين به من أحد الله بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتلاه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو النوم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير اللو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا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 ما كانوا فيه يختلفون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 فَإِنَّمَا يقول له كن فَيَكُونُ وقال الَّذِينَ لا يعلمون لو لا اللَّهُ الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابات قلوبهم قد بينا لآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك حتى تتابع ملتهم قل الله والهدى ولئن اتبع بعد الذي جاءك من العلم ما من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ينعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعته ولا ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فات قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ البيت مثابة للناس وأمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهر بيتا للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا آمنا وارزق من الثمرات من منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فومتنا أطعه قليلاً ثم إلى عذاب النار وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسмаيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريةنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت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 فسيكريكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم وأمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونصباط كانوا هودا ونصالا قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة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 كل آية ما تبع قبلك وما أنت تبتابين قبلكهم وما بعضهم بتابين قبلة بعض ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينا ملك الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة وملها فاستبقوا الخيرات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 والنهاري والفنك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إنفاحيا بنرد بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء ونرد الآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذون من دون الله دادا يحبون أمك الله والذين آمنوا أشد حب لله ولو ترى الذين ظلموا إذ راون العذاب أن القوة لله جدا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 والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن غَيْرَ غير وَلَا ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم. إِنَّ إن يَكْتُمُونَ مَا ما أنزل الله من الكتاب ويشترون بِهِ به قَلِيلًا قليلا مَا يَأْكُلُونَ فِي في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشتروا الضلالة والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وعقام الصناة وآت الزكاة والموفون بعديموا إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا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 واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تُحْشَرُونَ ومن الناس من يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها وينك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف في ولا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 لله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم لا آيات لعلكم تتفكرون في الدنيا ولا آخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حك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 فاتوهن من حيث أماركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبر وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا قرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم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 أنه أين قيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها قومي علمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا جل النفع أمسكوهن بمعروف نوسرحهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله زؤا وذكر نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا جل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 ضلل فسادت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين كآيات الله نكلوا عليك بالحق وإنك لا من المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من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 لا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فما جاءه موعظة من ربه فانتاف له ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فولئك أصحاب النار فيها خالد يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نفيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 فكل نفس ما كَسَبَتْ وهم لا يظلمون يَا أَيُّهَا الذين آمنوا إِذَا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بِالْعَدْلِ وَلَا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيفا ولا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا من لا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ينتضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا لا أجله ذلك مؤقصة عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتبه ولا شيء وإن تفعلوا فَإِنَّهُ فسوق بكم وَاتَّقُوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عَلِيمٌ وإن كنتم على سفر ولم تَجِدُوا كَاتِبًا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بَعْضًا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم